ولا زال الحديث متواصلا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الشمائل المحمديه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم ووصلنا الى الباب الرابع باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا المصنف اللي هو الإمام رحمه الله قدم وذكر هذه الترجمة ليبين ما يتعلق بترجل النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالترجل هنا التسريح تسريح شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو تسريح لحية النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى كلمة الترجل معناه معناها أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أي, أي, أي أحد معناه أنه يسرح معناه كلمة الترجل معناها التسريح تسريح الشعر شعر الرأس أو شعر اللحية ولها معنى أشمل من ذلك تسريح الشعر وتنظيف والعناية به وكان هديو صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي سائر الأبواب عموما كان صلى الله عليه وسلم وسطا فلم يكن صلى الله عليه وسلم حاله كمن هم شعره فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقات طويلة ولا كحال من يهمل شعره ولا يعتني به البتة يعني نفسه صلى الله عليه وسلم كان وصل بين هذا وبين ذلك دون إفراط أو, أو تفريط صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني يعكف على شعره صلى الله عليه وسلم لينا نهار يسرح وينظف شعره ليل ونهار ما لوش الا شعره ما كانه صلى الله كذلك وما كان حاله صلى الله كمثل الذي يترك ويهمل شعره ولا يعتني بنفسه ولا يعتني بحاله ولا بشعره ولا بلحيته لم يكن النبي صلى كذلك أيضا وإنما كان صلى الله عليه وسلم وسطا فذلك سوف ياتي معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح من شعره إلا غبا يعني نهسة صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصلح من شعره دائما وإنما كان يفعل صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك غبا يعني غباً يعني يوما ويترك يوما صلى الله عليه وسلم وسوف يأتي معنا الحديث عن هذا الحديث <تصفيق> الثاني والثلاثون قال ورحمه الله حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصري قال حدثنا معنو ابن موسى ابن عيسى معنو ابن عيسى قال حدثنا مالك ابن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائد سيدة عائشة تقول أنها كانت تسرح وتعتني وتهتم بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرأسه يعني معناه شعر النفس السلام وكانت في فترة حيضها يعني لم تنقطع رضا الله عنها عن تنظيف او عن الاهتمام والتسريح وتسريح شعر النفس السلام حتى في وقت حيضها يعني وهنا في هذه يعني فوائد عظيمة أولا كما تعودنا تخريج الحديث الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم هو صحيح بل بأعلى درجات الصحة ثانيا شرح ألفاظ الحديث كنت أرجل يعني أسرح هنا في, في فوائد في هذا الحديث دليل على جواز ترجيل المرأة رأس زوجها ترجيل المرأة رأس زوجها يعني هنا ينفع نأخذ من هذا الحديث ان ينفع المرأة تسرح شعر زوجها ولو كانت حائضا ولو كانت حائضا كما يدل أيضا ذلك كما يدل على جواز ملامسة الحائض لزوجها وملامسته لها وأن جسم الحائض ليس بنجس يعني في بعض الناس تعتقد أن الحائضة هذه نجساً وكل ما تمسه يدها يدوه، هذا يعد نجساً لا كما كانت اليهود تفعل العذو بالله اليهود كانت إذا حاضط المرأة يبنون لها خيمة خارج المنزل ووضعون لها الطعام والشرابة أمام الباب بتاع الخيمة وكانوا لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجمعونها ولا يفعلون معها شيء في فترة حيضها أما عندما جاء الإسلام نهى عن كل ذلك إلا إيه إلا الجمع فنأخذ من هذا الحديث كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا هل تنظر أنه يجوز ملمسة الحائب لزوجها ويجوز ملمسته لها وأن جسم الحائب ليس بنجس بل أنظر يعني في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنعيشة تقول كنت أشرب من الاناء وانا حائض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع فمه على موضع في يعني شوف ال شوف الادب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وقت احيض السيده عائشه كانت تشرب من اناء والناس كانوا يشربوا من ورائها ويضع فمه على موضع فيها فهذا يعني دين عظيم دل على ان المؤمن عموما لا ينجس أيضاً دل الحديث, دل الحديث على استحباب العناية بنظافة الشعر وتسريحه اقتداءاً وتأسياً, وتأسياً بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك ذلك زمن الاعتكاف مع قصره كنت أرجى رساله صلى الله عليه وسلم هنا ورد في بعض الروايات أن هذا كان في في وقت أو في فترة الاعتكاف فتره الاعتكاف كانت تذبي لي عائشه رضي الله عنها وارضاها وما كانتش تدخل المسجد عشان مشروح حتى لا يقل أحد كيف تقول في تناقض ازاي سيدة عائشه تدخل المسجد وهي حائض وترجل شعر النبي الله هذه كانت خارج المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج صلو صلو رأسه حتى ترجله حتى رضي الله عنها وارضاها حيث يبقى الن صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ذلك في زمن الاعتكاف مع قصر هذه الفترة يعجن شوف حتى قصر الفترة دية صلى الله عليه وسلم ما كان يترك للاهتمام وعناياته به بشعره صلى الله عليه وسلم وأيضا مع اشتغاله بالعبادة يعني شوف الفترة دية الفترة الاعتكاف كان ن chasing ﷺ أولا فترة قصيرة ثانياً كان النمس الصلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم بالعبادة كان يشد مزاره صلى الله عليه وسلم عندما تدخل العشاء كما هو معلوم وما ذلك النفس صلى الله عليه وسلم كان الباب ذلك ولكن لأهمية ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه كان يسمح لعائشه انها تاتي لترجل شعره ويهتم بتنظيف شعره صلى الله عليه وسلم وقد وردت في بعض الاحاديث وقد ورد بعض الاحاديث تدل على الاهتمام أو تحث على الاهتمام بالشعر مثل مثلا حديث ابي هريره كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر من كان له شعر فليكرمه من كان له شعر فليكرمه ومنها حديث عطاء بن يسار وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الراس واللحيه النبي صلى الله عليه وسلم في كان النبي صلى في المسجد صلى الله عليه وسلم فدخل رجل ثائر الراس يعني دخل رجل شعره يعني ثائر غير غير مهتم بيه شعر الراس واللحيه شعره يعني كما يقولون بالعلمية منفوش يعني يعني لا, لا يقوم بتسريح ولا تهذيب فأشار إليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنخرج فأصلح رأسك ولحيتك فأصلح رأسك ولحيتك ففعل ثم رجع فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خير من أن يلقى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان يبقى في هذا الحديث دل على حث النبي صلى الله عليه وسلم وتمامه على بتنظيف الشعر الرأسي واللحية يلحق أيضاً بالعناية بتسريح شعر الرأس العناية بتسريح شعري اللحية بالنسبة للرجال سوف يأتي معنا حديث أنس رضى الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته صلى الله عليه وسلم كان يدهن راسه صلى الله عليه وسلم يعني يضع عليها دهنا طيب او زيت صلى الله عليه وسلم كان الله عليه وسلم ويسرح شعر لحياته بل يقول انس كان يكثر صلى الله عليه وسلم حتى سوف ياتي معنا بعض الحديث يعني بعض الصحابه لما راوا ذلك ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضب راسه والخضاب سوف ياتي معنا معناه ان شاء الله عز وجل لكن هنا عنايه المسلم بنظافه شعره وتسريحه لا تعني استغراقه في ذلك وقتا طويلا حتى يصبح ديدانه وشغله حتى يصبح ديدانه وشغله الشاغل بل الواجب أن يكون حال المسلم وسطا بين الافراط والتفريط لا يكون مفرطا ولا يكون مفرطا ويشهد لذلك حديث عبد الله بن غفال رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إليه غبا وسوف يأتي معنا هذا الحديث السنة في تسريح الشعر أن يبدأ بشقه الأيمن أولا يعني خل بالكم من هذه المسألة يعني سبحانه الله عظيم النفس وسلم لم يترك شيئا إلا وعلمه للأمة صلى الله عليه وسلم يعني انظر حتى لما تيجي تسرح شعرك تبدا بالجانب النهيف الايمن والايسر بيان من نفس قال أو أمر امر ان نفس صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم بيانه صلى الله عليه وسلم كيف او من أين نبدأ في تسريح الشعر تقول عائشه رضي الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناوله يعني كان يعجب صلى الله عليه وسلم ان هو يبدا بايه باليمين صلى الله عليه وسلم في, في التناعل بتاعه التناعل ده يعني في لبسه للنعل صلى الله عليه وسلم أو لبسه للحذاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بماذا؟ يبدأ باليمين وإذا أراد أن ينزع حذاءه أو نعله بدأ بماذا؟ بدأ بالشمال حتى ورد عن بعض السلف كالأوزعي رحمه الله أنه قيل أو, أو أخبر ورد عنه أنه كان إذا نسي ولابس الحذاء لبت بدأ بشماله أولا نزعه ثم لابسه بدأ باليمين يعني شوف يعني اقتداءه بالنبس صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ إذا بدأ نسي أنه لبس الحذاء بتاعه بدأ بالشمال الأول كان يعيد يخلع ينزع النعن بتاعه ثم يبدأ بإيه يبدا باليمين اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ايه التيمم كان صلى الله عليه في ماذا في تناوله في لبس النعم وفي ترجله صلى الله عليه في تسريح شعره كان يبدا بايه بالجانب الايمن اولا ثم الجانب ايه وفي طهوره في الوضوء بتاعه كان يبدا من يجي في الاعضاء اللي فيها الـ الـ اليد عندما يغسل الذراع فاغسلوا ايديكم من المرفق يبدا بايه يبدا باليمين اولا ثم باليسار في الرجلين نفس الكلام يبدا باليمين اولا ثم اليسار وهذا سنة عن النبي صلى الله عليه لو بدا بالشمال اولا فوضوؤه صحيح لكنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم تقول وفي شأنه كله وفي شأنه كله يعني في احواله كل صلوه وسلم في الحاجة التي يكون فيها يعني خير كان النبي صلى الله يكون فيها تكون طيبه كان النبي صلى الله يبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم الحديث 33 قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات خلي بيكون هذا الحديث يعني شوف ألفاظ الحديث دي يعني من ألفاظه تدل على أنه ضعيف من ألفاظ هذا الحديث تدل على أنه ضعيف هذا أولاً تخريج الحديث حديث ضعيف كلمة يكثر القناع هو أني لك إيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه أي وده نعم في بعض الروايات كما سيأتي معنا إن كان يحب دهن رأسه صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك وكما مر معنا في الحديث السابق وتسريح لحياته لحياته وتسريح لحياته صلى الله عليه وسلم ويكثر القناع إيه هو القناع ده؟ حتى كان ثوبه إيه؟ ثوب زيات يكثر القناع القناع ده خرقة توضع على الرأس عندما يدهن الشعر بالزيت لتحمى الثياب من الزيت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القناع لكثرة دهن رأسه بالزيت ما معنى هذا الكلام؟ صلى الله عليه وسلم يقول للراوي ان النفس سلم كان يكثر القناع دل ذلك على انه كان يكثر دهن شعره صلى الله عليه وسلم لدرجة انه كان يضع قماشة خرقة فوق رأسه بعد ما يضع الزيت على رأسه ويكثر من وضع الزيت يضع خرقة على رأسه حتى, حتى لا ينزل الزيت ومعروف أن نفسه كان شعره طويل صلى الله عليه وسلم حتى لا الزيت من على شعره صلى الله عليه وسلم وينزل على ثيابه فيلوثها فكان صلى الله عليه وسلم يضع قناعا على شعر رأسي يضع خرقة يربط خرقة فوق شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ليه علشان تخني ثيابه من الزيت؟ دل ذلك على انه كان يكثر الدهن زيت اس كان ثوبه ثوب زيات الزيات هو الذي يشتغل بالزيت دائما اللي بيعمل بالزيت فمثل فمثله تكون على ثيابه بقع. يعني الراجل الزياد ده بيكون في ثيابه بقع كثيرة واثار من الزيت وهذا المعنى فيه نكاره في نكاره يعني نفس صلى كيف نصف نفس صلى بهذا الوصف قال ابن كثير رحمه الله هذا فيه غرابه ونكار فمن النكار يعني حاجه منكره على صلى الله عليه هذا غريب عن الصلاه فقال فمن النكار في لفظ كان ثوبه ثوب زيات بيقول لك النكاره في كان ثوبه ثوب زيات لفظ كان ثوبه ثوب زيات يقول هذه صفه كان صلى الله عليه وسلم يذكرها على من يراها عليه اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر على من يعني يرى يفعل ذلك يرى عليه هذه الصفة صلى الله عليه وسلم عندنا حديث عند أبي داود في السنة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا, شعثا قد تفرق شعره النفس صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر يقول إيه جلنا الرجل وهذا الرجل شعثا يعني رأسه كما ذكرنا كما ذلك قبل ذلك بالعامية شعره منفوش يعني كما عندنا في بعض الروايات ننظروا إلى عبادي في حديث الحج ننظروا إلى عبادي جاءون شعثا أو شعثا غبرة شعث يعني شعرهم غير مهتمين به فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعره شعفا قد تفرق شعره فقال صلى الله عليه وسلم أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره ورأى رجلاً آخر عليه ثياب وسخة فقال صلى الله عليه وسلم أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النظيف الذي علم الأمة النظافة صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هنادو ابن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعفي ابن أبي الشعفاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمون في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل وهذا مر معنا استشهاد بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم يبدا باليمين في في الطهور بتاعه صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يتطهر يعني في الوضوء بتاعه صلى الله عليه او حتى في الغسل كان بجانبي بجانبي بجانبي صلى الله عليه يبدا بجانبه ايه يقول تقول وفي ترجله انتشار يعني اذا صلى صلى يسرح شعره يقوم بتنظيف شعره صلى الله, صلى الله كان يبدا بالجانب ايه الايمن يقول وفي انتعاله إذا انتعل ونعل كما ذكرنا قبل ذلك هذا الحديث حديث صحيح اخرجه الإمام البخاري وزاد الإمام البخاري وفي شأنه كله وفي شأنه يعني في أحواله كلها صلى الله عليه وسلم الحديث الخامس والثلاثون قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشان ابن حسان عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غدا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غدا هذا الحديث مر معنا في الاستشهاد استشهدنا به في فول الباب لكن لم نقم بشرحه بالتفصيل هذا الحديث صحيح كلمه غدا يعني حينا بعد حين حيناً بعد حين يعني انه الانسان يترجل الا غبا يعني مش كل يوم يسرح شعره الا اذا كان في ضروره اذا كان في دون انشغاله بهذا او لا يشغله هذا عن ايه عن مثلا عن امور محموده النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقولوا إلا غذباً. يعني حين بعد حين، يعني يوم مثل يوم... يعني مرة ومرة لا، مش عارة طول نفسه كانش مدندنةه صلى الله عليه وسلم أنه يسرح الشعره ويجعل نفسه ويشغل باله بشعره دائماً وذكرنا في بداية الباب أنه كان وسطاً صلى الله عليه, صلى الله صلى الله عليه بين هذا وبين ذاك بين الإفراط والتفريد صلى الله عليه لم يكن مفرطة ولا مفرطة صلى الله عليه الحديث الثادث والثلاثون هو آخر حديث في هذا الباب عن الترجل قال حدثنا الحسن ابن عرفه قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد ابن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد ابن عبد الرحمن عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غباء هذا الحديث ضعيف لكن شاهدوا الحديث السابق يقول لك عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعونا بالك دي يعني ممكن تأخذوها أو في مصطلح الحديث مع مشيخنا يقول لك عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا في جهاله ولكن الجهال عندي مين ومش عارف مين اللي راوى عني نبسه مين بس بيذكر أنه هو صحابي صحابي بس احنا مش عارفين اسمه هل جهالة الصحابي تضر؟ هذا السؤال جهالة الصحابي هل تضر؟ في السند لا تضر. الصحيح أن جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول لأن الصحابة كلهم عدول كان يترجل يترجل غذبا أن يترجل حينا ويترك حينا فلا يواضب عليه ولا يؤمنه صلى الله عليه وسلم رقم خمسة باب ما جاء في شيء الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب متعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية هذا الباب شيء صفة خلقية والشيء هو تحول لونه الأصلي لون الشعر الأصلي هو إيه؟ السوات تحول هذا اللون الأصلي سواء ده طبعا في بعض الناس لها شعر مثلا أصفر أو نحو ذلك الشيب ده هذا الشعر الأصلي يتحول من من لونه الأصلي هذا إلى لون آخر ألا وهو البيعاب يعني سواء شعره كان أبيض أو أصفر أو نحو ذلك إذا قلنا أنه شاب يتحول هذا اللون إلى لونه أبيض الحديث السابع والثلاثون قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبوًا داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال كنت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا قتادة يسأل أنس بن مالك يسأل أنس بن مالك ويقول له هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنعرف يعني الخضاب أو الخضاب قال أنس أجاب أنس ورد عليه وقال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه لكن شيب فيه في الصدغين وهيزيد حتة سيدنا مين أنس يقول ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتب ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم ايوه هو النبي لم يخضب سيدنا قال لم يخضب النبي صلى ولكن سيدنا ابو بكر خضب خضب بايه بحاجه اسمها الحناء بحاجه اسمها الكتم صفه معنا ان شاء الله غزاده اولا تخريج الحديث هذا الحديث اخرجه الامام البخاري ومسلم يعني حديث صحيح واتفق عليه ثانيا قول قتاده لانس قلت لانس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هل حصل أن استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضاب والخضاب هو تغيير لون الشئ لون البيض يعني بالحناء والكتم وغير ذلك قول أنس سيدنا أنس جاوب عليه وقالوا لم يبلغ ذلك يعني لم يبلغ ذلك أي لا يوجد من من, من, من شيء به صلى الله عليه وسلم إلا الشيء اليسير يعني النفس صلى الله عليه وسلم كان شيبه قليل لا يحتاج إلى خضاب يعني لم يبلغ العدد أو لم يبلغ الكام الذي ينبغي أن يخضب ولكن كان شيب النفس صلى الله عليه وسلم قليل كما مر معنا في بعض الأحاديث أنه ورد عن أنس أنه كان يقول إيه؟ كان عدد شعرات النفس صلى الله عليه وسلم في لحيته وفي رأسه صلى الله لم تبلغ العشرين عشرين شهرة يقول إنما كان شيبا في صدغيه أو في صدغيه يقول لا ده إنما كان الشيب كان يسير جدا كان في الصدغين فقط صلى الله عليه وسلم يقول ولكن, يقول ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتل سيدنا أبو بكر هو اللي استعمل إيه؟ الخضاب هو الذي استعمله الخضاب هو الذي غير الشيء بايه بالحناء والكتد والحناء والكتد من شجرتين معروفتين تستعملان في, في ايه الحناء الكثير يعرفه الحنه هذه يغير الشيء بها الى الحمره يتغير اللون النبات ده تغير اي حاجه الى لون ايه, لون الحنة إيه؟ احمر أما الكتب لونها أسود يعني يغير الشيب إلى السواد طيب إذا جمع بينهما بين الحناء وبين الكتب يكون وسطا بين السواد وبين الحمراء ولا يكون مثلا أسود خالصا ولا يكون أحمر خالصا وورد في بعض الروايات أنه يعني تغيير الشيب بالسواد وله علل يعني لي حكم حكم من ذلك يعني لعل الله عز وجل يجعلنا وقتا في بيان تلك الحكم في هذا الحديث نفى أنا سرد الله عنه أرضاه كون النبي صلى الله عليه وسلم خضب رأسه أو لحيته لكن سيأتي معنا في بعض الحديث في هذا الباب في غيره عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب يعني استعمل الخضاب استعمل الحناء أو استعمل الكتن قلنا الحناء تستعمل تغيير الشيب إلى إلى الحمراء والكتن تستعمل تغيير الشيب إلى السواد صلوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا 14 شعره بيضاء الحديث سيدنا عز بيقول انا ما عدتش الا في شعر في, في راس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته الا ايه 14 شعره بيضاء تخريج الحديث حديث صحيح شرح الفاضي عندنا رواية أيضا تقريبا عن أنس يقول 20 شعره سواء 20 أو 14 هذا العدد يعتبر يسرا ولهذا قال أنس في الحديث الذي قبل قال لم يبلغ ذلك يعني يصل شعره الأبيض أو يصل الشيب فيه إلى حد يحتاج إليه إلى الخضاب صلوته عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحديث التاسع والثلاثون قال حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا أمو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة, سمرة وقد سئل عن شيء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن سمرة سأله, سأله إيه عن شيب رسول صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء إذا وضع دهنا وزيتا على رأسه صلى الله عليه وسلم لم يرى منه إيه شيب الشيب لا يظهر فيه وإذا لم يدهن وإذا لم يدهن الكسر كسر الإلهاء يدهن رؤية منه لم يدهن رؤية منه هنا كلمة لم يدهن رؤيت عند بعض العلماء بالثلاث الحركات لم يدهن ولم يدهن ولم يدهن يبقى حكي عن بعض العلماء الثلاث حركات هذا الحديث رواه خرجه الإمام مسلم رحمه الله يعني حديث صحيح بيقول كان إذا دهن رأسه لم يرى منها شيء يعني دل ذلك على إيه قلة الشايبة الحديث الأربعون قال حدثنا محمد بن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم ابن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من عشرين شعرة بيضا هذا الحديث خرجه الترمذي قال عنه صحيح لغيره يعني له شواهد يقول ان كان شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد شعرات شيب النبي صلى فيها لم تبلغ ال20 شعره ومره ذلك كما قال الحديث الواحد والأربعون قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشاب عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت هذا الحديث صحيح أنا أذكر الحديث الـ 42 البعدي لأنه متعلق بيهم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها هذا الحديث أيضا صحيح هود وأخواتها أخواتها أخواتها أخوات هود يعني الصور التي يذكر فيها أهوال يوم القيامة الصور التي تتحدث مثل ما تتحدث صورة هود عن يوم القيامة وعن أهوال يوم القيامة لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين يعني من أحب أن يرى, يرى يوم القيامة كأنها رأي يعني كأنه يراها رأي الحقيقة فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت يقول الشيخ عبد الرزاق الشيب اليسير الذي وجد في شعره صلى الله عليه وسلم خلي بالكم المسألة دي خلي بالكم كلام الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى كلام طيب يقول الشيب اليسير الذي وجد في شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لاهتمام بأمور الدنيا ما شافش من أمور الدنيا أو فوات مصالحها أو تعلق بها أو رغبة في في المزيد منها هو ذلك ما هو الحال لدى كثير من الناس ممن يحصل له الشيب بهذا السبب يعني الشيب ده يحصل غالبا كبر سن هموم الدنيا فوات مصالح يعني غضب وحزن على مصالح فاتت عنه أو رغبة في تحصيل الدنيا وتع في ذلك فيشيبه من هذا أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن همه ذلك صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم انما كان اهتمامه بأمور آخرة الذي شيبه ماذا؟ الدنيا ولا؟ إن الذي شيبه هو أمور الآخرة يقول شيبتني هود سورة هود التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة سورة الواقعة سورة المرسلات سورة عما يتسألون إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور سورة إذا الشمس كورت شيبت نهود وأخواتها أمور الآخرة هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم وليست أمور الدنيا ليست هموم الدنيا قال وفيه بيان لعظم أثر القرآن لمن تدبره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا وهذا يفيد أن الإنسان لا بأس أن يهتم بالدنيا ومصالحه ومصالحه ومعاشه وحاجاته وحاجات أولاده ونحن ذلك لكن الخطأ أن تطغى اهتمامات اهتماماته الدنيوية هذه تطغى على الأمر الذي خلق من أجله على العبادة نفسه يعني يجعل شغله الشاغل أمور الدنيا وتطغى هذه على أمور الاخرة او الامر الذي خلق من اجله قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون يعني في بعض الناس يعني ليه النهار في الشغل ويقولك العمل عبادة وكذا وكذا هو مضيع في الصلاة واذا اراد ان يصلي يعني في يعني تحرى وقت قليل ويذهب خمس دقائق بسرعة ويقول ده انا يعني يختم التصلاة في الطريق من اجل الدنيا واجل عمل وإن أطال الإمام في الصلاة يقيم الدنيا ولا يقعدها يعني أمور كثيرة تصرف الناس عن دينهم ونسوا نسوا أمور أو الأمر الذي خلقوا من أجله ألا وهو عبادة الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى والاستعداد للقائه والتزود لذلك نستفيد أيضا أن القرآن وطب للقلوب وشفاء للنفوس وصلاح للأحوال فكلما كان للعبد عناية بالقرآن تدبرا وتأملا لمعانيه ودلالاته أوجد ذلك صلة بالله واهتماما باليوم الآخر قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد ابن نقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضراني وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر هذا الحديث صحيح قول أبي رمثة وبي رمثة التيمي اتيت النبي صلى لك اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي انا جيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعايا ايه ابني. قال فأريته ورؤيه بالضم فاريته ولعلها مقدمه كلمه ايه فاريته مقدمه على ايه الفتح فاريته وكلمه اريته فعل أريته من اراءه الرؤيه الاراء اي اريت النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا المجيء أول ما جئ له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعرفه فسأل عنه فقال عنه لما رآه هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران بيصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل الثوبان أخضران زي إزار ورداء قوله له شعر قد علاه الشيب هذا هو موضع الشاهد له شعر قد علاه الشيب الشيب كثر هنا نفهم من هنا ولكي علاه شيب الكثير وروايات الصحابة تقول أنه لم يكن فيه شعر صليل أربعة عشرة شعرة أو أربعة عشرة شعرة أو عشرين شعر أو نحو ذلك هنا يحتمل أمران الأمر الأول أن يكون المراد وصف شيبه صلى صلى بلكثرة فإن كان كذلك هذه مخالفة لما رواه عدد كبير من الصحابة الثاني وهذا هو المقدر الاحتواء الثاني او الامر الثاني هو المقدم ان كل المراد وجود الشيب فإن كان كذلك فواتفق مع غيره من الروايات وهذا هو الاولى يعني في وجود الشيب قد علوه الشيء يعني, يعني عليه شيء لكن هل كثره او اقل يعني المراد بالامر الثاني ان في شيء يعني ولكن لم يوضح هل هذا هذا الشيء كثير ولا قليل لم يوضح في ذلك هذا هو الأولى الحديث الأخير في هذا الباب ونختم به هذا اللقاء قال حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا سريج ابن نعمان قال حدثنا حماد بن سلم عن سماك بن حرب قال كيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قال لم يكن لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن وراهن الدهن هذا الحل صحيح بيقول سماك بن حرب قال قيل لجابر الصحابي الجليل جابر بن سامرة سألوه كان في رأس رسول صلى الله عليه وسلم شيء قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا شعرات قليلة موجودة فين؟ في مفرقي رأسه يعني في منتصف رأسه في وسطه رأسه ورهن يقولك إذا الدهن ورهن الدهن يعني غيبهن الدهن لما يضع الدهن صلى الله عليه وسلم والزيت صلى الله عليه وسلم لم يظهر شيب عليه صلى الله عليه وسلم اتفي بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته